ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما جوال تذكر, جوال تذكر يقدم كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة حافلة مليئة ببيان التوحيد والتحذير من الشرك والبراءة من أهله بل كان يعلم أصحابه حدوده وقواعده فها هو صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله فقال معاذ الله ورسوله اعلم فقال صلى الله عليه واله وسلم فان حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا رواه البخاري ومسلم وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم شديد التوقي والتحري لحمايه جناب التوحيد حتى في أدق المسائل فعندما جاءه رجل فقال له ما شاء الله وشئت قال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجعلتني لله عدلا لا بل ما شاء الله وحده ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا دولة الهند ففي الهند يوجد إخواني في الله أكثر من مئة وخمسين ضريحا مشهورا يا أمها آلاف من الناس اما إذا انتقلنا إلى دولة بنغلاديش ففي بنغلاديش يأتي الناس إلى زيارة القبور والأضرحة ويظنون أنها أقدس مكان على وجه الأرض لذلك فهم يسجدون أمام الأضرحة إجلالا لها واحتراما إلا من رحم ربي كما يطلبون من أصحابها الذرية ودفع المصائب وتفريج الكروب ويقدمون لهم النذور من الأموال والحيوانات كالغنم والبقر التي تذبح باسم صاحب القبر إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله قال لا من عبادك نصيبا مفراضا فقل فمن العوامل التي تساعد باذن الله تعالى على وقف زحف هذه الوثنيه التي انتشرت بين صفوف المسلمين ما ياتي اولا ان يعتني العلماء والدعاه بتقرير التوحيد ونشره في تلك المجتمعات المعظمه للقبور وان يجتهد في توضيح مفهوم التوحيد وذلك من خلال القصص القراني وضرب الامثال وضروره تعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى وان الله عز وجل هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير وهو المعبود بحق الذي تتوجه اليه القلوب ثانيا تربية الأمة عموما وهذه المجتمعات المعظمه للقبور خصوصا على التسليم لنصوص الكتاب والسنة والتحاكم إليها وانشراح الصدر لها لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثالثا إظهار السنن النبوية والاثار المحمدية والتمسك بها الذي ينتج عنها بإذن الله زوال البدع واندثارها والحذر من البدعه مهما كانت فإنه ما ظهرت بدعة إلا رفع مثلها من السنة والنفوس إخواني في الله إن لم تشتغل بسنة وتوحيد فإنها ستشتغل ببدعة وشرك رابعا العمل بقاعدة سد الذرائع فكل ما كان وسيلة أو ذريعه تؤدي إلى الشرك فينبغي التحذير منها ومنعها حماية لجناب التوحيد خامسا السعي إلى هدم القباب ونقضها وإزالتها امتثالاً لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسلف الأمة الأطهار الأبرار رضي الله عنهم سادسا إخواني في الله السعي إلى فضح وكشف مكائد أرباب القبور وسدنتها أولئك المرتزقة ذلك ببيان حقيقه هؤلاء الدجالين والملبسين وما هم عليه من الفجور والولوغ في الفواحش وأكل أموال الناس بالباطل وأنهم خونة وعملاء لكل مستعمر كافر أتغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط, وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين